يَوْمَ تَ رَوونهَا تَذهَلُ كلُلّ مُرضِعَةٍ َّا أَرربغَتْ وَتَبَع كلُلّ ذاتِ حملٍ حَملَهَا وَتَبَع كلُلُّ ذاتِحملَمٍْ حَملَهَا وَتَرًا تَسُكَر وَمَاهُمْ بِسُكَر وَلَكَّ মি নিনৈয়ুজ দিলুকি দিবৈ নূচুশৈ পালুফুয়ী يا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 يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا لِكَلى يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِع الْمِن شَيْئَا وَتَرَ الأأَبّهَا مِدَةً فَإِذاَا أَن ذَلمَا عَلَْنَ الْ المَا أَهتَزَّتْ وَرَبَت وأنبتت اهتزت وربت وأنبتت من كل ذوج بهير